ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قليلا ما تشكرون وقالوا آهذا ضللنا في الْأَرْضِ إِنَّا لفي خلق جديد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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فلا تكن في مريته من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون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 قل يوم الفتح لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ